117. ونكحها إلا زالم أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يغمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجردوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون 110. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا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 الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنو لعنو في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم السانهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون يوم 111. وفيهم الله دينهم الحق أَنَّ أن الله هو الحق المبين 112. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين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 117. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون 118. وقل للمؤمنات يغضغن من أبصارهن ويحفظن فروجهم ولا يبذين زينتهم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 119. أو إخوانهم أو بني إخوانهم أو بني أخراتهم أو نسائهم أو ما ملكت أيمانهم أو التابعين غير أولي الإذبة من الرجال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 121. والصالحين من عبادكم وإمائكم إن فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم 122. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله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 ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراه غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات 117. ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين 118. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة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 117. فوفاه حسابه والله سريع الحساب 118. أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب 119. ظلمات بعضها فوق بعض 121. إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور 122. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل 117. وقد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون 118. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير 119. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعل نورك من فتر الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا سنابرقه يذهب بالابصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعدرة لأول الابصار والله خلق كل دابة مما فمنهم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 124. وما أولئك بالمؤمنين 125. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون 126. يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين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 وَلَا يُبَدَّلُ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ 117. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون 118. لا تخسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير 119. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم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 126. طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم 127. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم